بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن إله بني إسرائيل ويهوى وعقيدتهم فيه والخصائص التي أوضحوها له ووضعوها له وهي خصائص يعني وصفات أكثرها صفات حسية لا تليق ولا يمكن أن يوصف بها الرب سبحانه. لاحظنا أنهم كيف ينسبون له الخطأ وكيف يصورونه متجسدا متجسما في عمود سحاب يمشي أمامهم ليدلهم على الطريق أو في عمود ضوء في الليل لينير لهم الظلام وإلى غير ذلك وصفات القسوه والغلظ والشدة وهي صفات إذا ما قرنت بصفات الرحمة والمغفرة والعفو والصفح التي صورها القرآن لوجدنا الهوة واسعة والشقة كبيرة فتلك عقيدة بني إسرائيل من كتبهم نحن الآن نحاول أن نلخص وأن نحلل عقيدة بني إسرائيل من خلال كتبهم هم تطور فكرة الإلهية عند اليهود مرت بمراحل وتطورات هي ما سنتحدث عنه اليوم وعنوناها بمراحل عبادة يهوه فالحياة والتاريخ اليهودي كما قلنا كان متطورا إلى حد كبير ومتبدلا ومر بعده مراحل وقد يقول قائل ان كل تاريخ يمر بمراحل تاريخ المسلمين أيضا بر بمراحل ومر بتطورات وتاريخ غيرهم من العقائد والأديان لماذا مع اليهودية بالذات نركز على هذه الناحية وكأنها لها علاقة بالعقيدة نعم تاريخ المسلمين لا يمكن أن يكون يغير شيئا من طبيعة العقيدة لأنه وحي نزل من عند الله سبحانه واستقر وانتهى الأمر فلا علاقة للتطورات السياسية التي تلت أصر البعثة والرسالة بتغيير أسس وأصول العقيدة الإسلامية لا يمكن حتى لو حاول البعض تغييره فإنه تغيير هامشي كان له يتصدى له الأئمة والعلماء كانوا له بالمرصاد فخصائص العقيدة ليست لها علاقة كبيرة بالتاريخ اما خصائص العقيده وجوهر العقيده اليهوديه له ارتباط كبير بتاريخه فتجد ان اثناء ايام موسى عليه السلام فكره الالوهيه كيف كانت ثم بعد بناء الهيكل كما لاحظنا قبل بناء الهيكل بعد بناء الهيكل يعني ايام سليمان وبعد تدمير الهيكل ايضا بعد تدميره على يد نبوخذ نصر وسرجون وغير الاشوريين وايضا الغزو الذي حصل من قبل المصريين بل فرعون مصر حينما استعادت قوتها الدولة المصرية فصارت تتمدد إلى بلاد الشام فلذلك نلاحظ هنا سنلاحظ وتلاحظون معي أن كل مرحلة تقريبا تمر بخصائص تختلف عن الأخرى مما يدل على أن التاريخ له علاقة وثيقة بالعقيدة اليهوديه فالمرحله الاولى هو عباده يهوه قبل بناء الهيكل قبل بناء الهيكل هذه المرحله الاولى عندما دعاهم موسى اليه فموسى عليه السلام كان يهوه بالنسبه له او ياهوه هو الاله الواحد رمز له باسم يهوه كما سبق ولاحظنا في اشتقاق الاسم تنزيها له يعني درجه عليا وقصوى من التنزيه لا يشير له بالاسم بل يقول ياهوه هذا لكن بني إسرائيل يعني هذا إمعان في التنزيه حتى لا يتلفظوا باسمه درجة عليا من التنزيه والتجريد لكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لهذا النداء الوحداني الخالص فسرعان ما عبدوا العجل في حياة موسى هذا معروف ومتيقن وعبدوا كذلك الحيه المقدسه كانت الافعى الحيه تعبد في المعابد المصريه من يزور تراث الحضاره المصريه ومخلفاتها يجد كثيرا العجل والحيه المقدسه يرسمونها دائما يعني يتقربون لها بالقرابين دلالة لها على الحيات وعلى التجدد ولها رموز وأساطير كثيرة ترتبط بفكرة هذا الرمز <تصفيق> هذا أيام موسى في عهد القضاة نحن ربما لم نستعرض بالتفصيل ما جرى لبني إسرائيل بعد دخولهم فلسطين نحن توقفنا عند دخول يوشع بن نون إلى أريحة كما قلنا وكانت بداية هذه تكون الأمة اليهودية لكن لو لاحظنا نجد أن هنالك التاريخ اليهودي في فلسطين يمر بثلاث مراحل التاريخ اليهودي في فلسطين يمر بثلاث مراحل ايضا اولا عهد القضاة ثانيا عهد الملوك عهد الملوك ثالثا عهد الانقسام وزوال ملك بني اسرائيل فهذه العهود الثلاثه تمثل خلاصه التاريخ اليهودي في فلسطين عهد القضاة هو عهد حكم الكهنه حكم كهنه بني اسرائيل كانوا يحكمون لانهم بقوا فتره يعني لم يسودوا على كل فلسطين كان هنالك الكنعانيون فتكون ما يسمى ب كانوا في صراع في صراع مستمر مع الكنعانيين مع سكان فلسطين الاصليين فكان حكام اليهود في هذه الفتره قضاه من الكهنه ينتخبهم كبراء الشعب ووجهاء وكان بعض القضاه نساء احيانا فسفر القضاء عن يتحدث عن احدى القاضيات ديبورة قاضية إسرائيل هكذا فهؤلاء يعني كانوا يحكمون حكما دينيا يحكمون بني إسرائيل هذا العهد لم يدم طويلا لم يدم فمطالب الحياة الملحة الكثيرة لم يستطع أن يلبيها هذا العهد، فنشأ عهد الملوك، وكان أبرزهم كما تعلمون داود وسليمان، ويعني القرآن الكريم سجل هذه الوقائع قبلهم كان هنالك فأب يعني شاول. القرآن الكريم وأسماه طالوت نلاحظ اسمه في القرآن طالوت وكان الفلسطيني المقابل له الملك الآخر الذي أو القائد الآخر هو في القرآن الكريم جالوت وعند في الكتب العبرية القديمة اسمه جيلبرت أو جلبات جلبات أو جالوت في القرآن الكريم فالمهم هم من هنا بدأ عهد الملوك حينما لم يستطع عهد القضاة أن يلبي حاجة الناس كان قمه تطور عهد الملوك وازدهار عهد الملوك من إسرائيل أيام داود الذي انتقل إلى فلسطين وبدأت مرحلة عهد الملوك على كل حال سنتحدث أنا. نقول سنأتي ما اللي هي ثم سليمان التي تكون مرحلة بناء الهيكل عهد القضاة يقول انظروا ماذا نجد في الأسفار عاد بنو إسرائيل هذا من أحد الأسفار يعملون الشر في عيني الرب وعبد البعليم والعشتروت بعليم أو البعل بعل هو أحد آلهة الكنعانيين وعشتروت أو عشتار الشهيرة آلهة الجمال أو آلهة الفن عند البابليين وعند في المناطق السورية أيضا عند الفينقيين عشتار وآلهة آرام اللي هي الآراميين وآلهة صيدوم واللي هي في الفينقيين لأن صيدا أو صيدون أو صيدوم كما ترد في الأسفار اليهودية ذات أثر كبير في يعني التاريخ اليهودي تذكر كثيرا وآلهة بني عمون اللي هي الأردن الأردن حاليا عمون هي نسبة يعني منها يقال منها اشتقت اسم عمان عمان كان اسمها في العمون وآلهة الفلسطينيين هؤلاء منو يقول بني إسرائيل عبدوا هذه الآلهة جميعا وتركوا الرب ولم يعبدوه حصل ذلك في عهد القضاة هذا نص من نصوص الأسفار ومن نصوص اليهود المقدسه عندهم وفي مطلع عهد الملوك يقص الكتاب المقدس أن زوجة داود واسمها ميكال كانت تعبد تماثيل على صورة البشر يرمز بها إلى الله وهنا رجعوا إلى عبادة الأصنام هذه زوجة داود والقصة من الكتاب المقدس عندهم كانت تعب التماثيل حطتها في عدها ويقال أنها أخذت أحد التماثيل اسمه الترفيما الترفيما ووضعته في الفراش لتوهم أعداء داود أن داود نائم في الفراش بينما عملت على تهريب داود من رسل شاول شاول كان الملك الثاني من ملوك بني إسرائيل وكان هو له القوة وكان داود عنده أحد قادته قادة الجيش فيبدو أنه أراد الإيقاع بداود فزوجته وضعت أحد هذه التماثيل في فراشه حتى تهم أعداء الذين جاءوا أو كانوا يبحثون عنه ليقتلوه فإذا كان ذلك في بيت داود كما تقص القصة الوارده في التوراة فماذا نأمل من بقية الشعب إذن هذا كان في عهد القضاة في عهد الملوك الذي ابتدأ كما قلنا مع ابتدأ مع سليمان ومع داود وسليمان أو قبلهم مع طالوت نلاحظ أن أن القضية لم تنتهي فحينما جاء داود إلى القدس التي تسمى قديما اورشليم واتخذها عاصمة ثم جاء سليمان وبنى الهيكل المشهور بهيكل سليمان فتركز عقيم إسرائيل حيكل والهيكل مطر إلهم كما دعاه الأنبياء والذي سموه يهوه يهوه أو يهوفا فكل هو عقيدة أليه إلى الآن كعلمون أن بني إسرائيل يبحثون عن ما يسمى بهيكل سليمان وفي القدس وينقبون تحت الآثار الإسلامية القديمة ومما يسبب لها التلف والانهيار يبحثون عن بقايا هيكل سليمان الذي دمر وهو اصلا بني بمواد وبأخشاب بعثها حيرام الملك الفينيقي من جنوب لبنان من صيدا وصور من صور كان على ما اعتقد وبعث له من هناك مواده واشتغل فيها عمال ايضا اشتغلوا من بلدان اخرى فكان تجديد الهيكل وتجسيمه وزخرفته من دواع استجابتهم لها معبود الذي طالما نفروا منه وأصبح الهيكل في الواتع رمزا لكل ما يدور بخلدهم من معبودات فأصبح نوع من التجسيم كأن الله حال وحاضر في هذا الهيكل ولذلك عندما نشأت الوحدة السياسية أيام في أيام داود وسليمان تركزت العبادة في الهيكل في أورشلين فأخذ الدين يردد أصداء التاريخ والسياسة وأمسى يهوه إله اليهود الأوحد الذي يعلو على آلهة غيرهم من البشر لاحظوا كأنه ليس إلها للبشر جميعا بل هو يعلو على آلهة البشر الأخرى هو إله بني إسرائيل وهذه النقطة, هذه النقطة هي نقطة الفصل في تصور الإلهية طبقا لما جاءت به الكتب التي يسمونها مقدسة عند اليهود ارتبط الدين بالسياسة بشكل عجيب فصارت العقائد والدين يردد أصداء التطور السياسي الذي حصل لذلك وعلى هذا الأساس خص اليهود أنفسهم ولم يسمحوا خصوا لأنفسهم بعبادتها ولم يسمحوا لغيرهم بعبادته أو الدخول في ديانته تبعا لذلك على غير يهود أن يقبلوا في الجماعة اليهودية هذا معلوم يعني العزلة التي فرضها اليهود على نفسهم نلاحظها حتى في منصره والبشر اليهود فأنهم هم من سلالة واحدة حسب ما يزعمون والتاريخ يدل على أنهم من سلالات متعددة نصت التوراة يعني يدل على اليهود قبولهم في الجماعة اليهودية وكأن اليهودية دين لقبيلة ولأمة من الناس معينة التوراة تنص على ما يلي لا يدخل عموني ولا مؤبي مؤب وعمون كما قلنا عمان مؤاب هذه احدى الاماكن التي او الدول التي كانت قائمة دول الصغيرة بطبيعه الحال التي كانت قائمة تحيط بهم لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم احد في جماعة الرب الى الابد يعني هذا منتهى يعني ماذا نقول نحن نعلم أن الرسل جاءوا للبشر كافه لهدايه الناس هذا نداء الوحدانية نداء للبشرية هؤلاء ضيقوه وحصروه ببضعة يعني نسبة اليهود إلى بقية سكان الأرض ماذا يطلع لا شيء فكيف يكون هذا نداء وحدانيا لل... والله خالق خلق الناس جميعا وهو الذي يرعى هذا الكون والوجود وما فيه فقفل اليهود ديانتهم عليهم وأنفتهم من إشراك غيرهم بالانتساب إليها نوع من الأنانية والإحساس بالامتياز يرفع قدرهم عن باقي البشر ويجعل من سواهم همجا أو شبه أنعام والحق أن العالم قد عاب على ألمانيا النازية جانبها العنصري واعتبارها الشعب الألماني أفضل الشعوب ونلاحظ أن الصهيونية لا تختلف كثيرا عن النازية في هذا الاتجاه إن لم, إن لم تزد عنها يعني هي تعطي على قل هذيك النازية حركة سياسية من وضع شخص أو جملة أشخاص لكن هذا تقول هذا كلام مقدس كلام رب وأنبياء ورسل من هنا الخطورة وتوهم أتباعه بأنها قضايا مقدسة وعقيدة دينية وشعب الله المختار الذي يبيح لهم الاستعلاء والغرور والسيطرة على الآخرين وهذا ما عملته الصهيونيه في فلسطين منذ أن وطعت أقدامها أوائل هذا القرن أو أواخر القرن الماضي كم عملت من الفظائع والفضائح التي يندى لها جبين الإنسانية في قوم مستضعفين مستغلبين لا حول لهم ولا قوة ولذلك يقول توينبي وهو أشهر المؤرخين الأوروبيين الإنجليز في العصر الحديث صاحب نظرية في التاريخ وفلسفه في التاريخ نظرية التحدي والاستجابة يقول إن أشهر الذين يزعمون أنهم شعب مختار هم اليهود فالحركات الصهيونيه والنازيه سواء في ادعاء هذه الصفه العنصريه يعني هذه هذا هذا كلام لا نعتقد ان شخصا مثل توينبي يمكن ان يقوله عبثا ولا يمكن ان يتهم بانه كما هي الشنشنة والنعرة التي مشت عليها إسرائيل والحركات الصهيونية باتهام كل من يعاديها بأنه معاد للنازية فيقول أن أنهم هم والنازية سواء في سواء سواء في الدعاء صفة العنصرية ما كان يفعله النازيون باليهود عمله فعله اليهود بالعرب والمسلمين في فلسطين إذا كانت هنالك فروق فهي في الكم لا في الكيف على قل ذاك كان في حالة حرب عظمى كونية الآخرون كانوا لا يقلون شراسة عنه في والقتل والبطش الذين يعني ما ما يكون هتلر لم يلقي القنابل الذرية على على أي حال يعني كان في حاله حرب كونيه اما ذولا شنو ما هي الحرب حرب حروب يفتعلونها على أي حال بالرغم من وجود الهيكل في عهد سليمان ايضا كانت عباده الالهه الاجانب منتشره وينسب العهد القديم لسليمان نفسه أنه أقام مذابح للالهه الخارجية التي كانت تعبدها زوجاته الأجنبيات هذا العهد القديم نفسه يزعم ما ورد فيه يقول أن سليمان أقام مذابح للالهه لآلهة الأقوام الأخرى في العيكل لأنه كان عجات أجنبيات على ديانات أخرى هذا يعبدون هذه عليها بعد الهيكل يعني بعد تدمير الهيكل هذه المرحله صاحبة تدمير هيكل سليمان وانقضاء ملك بني إسرائيل وزواله ف نحن نعلم أن الأسر البابلي المشهور في التاريخ تم على يد حاكم وملك بابل كبير هو نبوخذ نصر ويسمى احيانا بخت نصر يبدو هي بعد تدمير قبل تدمير الدول او دول بني اسرائيل هي انقسمت الى اقسام الى مملكه يهوذا ومملكه يعني الى ممالك صاروا فكل اسس مملكه و سرجون الثاني هو أحد ملوك آشور أسقط مملكة إسرائيل واعتقل آخر ملوكها اسمه هوشع بن أيلة وأقام عليها واليا يحكم باسمه في سنة 608 قبل الميلاد لاحظوا هذا التاريخ 608 وثمانية الميلاد قبل الميلاد على هذا الثمانية القرن السابع، السرجون كذلك استطاع أن يدمر مملكة إسرائيل. كانت هنالك ممالك مملكة ثانية مملكة يهودا. فزحف فرعون مصر على مملكة يهوذا فاحتلها واستمر. في زحفه فاحتل مملكة إسرائيل التي كانت قد سقطت تحت سلطة الآشورين هو شون اللي كان حاصل هي هذه فلسطين يبدو منطقة على مر تاريخ منطقة رخوة منطقة سعادة دول مصر وفي ذلك عموما وفلسطين خصا هي منطقة تجاذب بين هاتين قوتين بلاد الشام خاصة سوريا كان الفينقين كما يقال قد ضبطوا أمورهم فيها ما لم يستطع أحد أن يزعزع إلا قليلا لكن كانت تخضع لتأثيرات الحضارية لحضارة ما بين النهرين كثير جدا جدا يعني على الأقل إذا مو الفينقية فالأراضي السورية الأخرى الممالك التي كانت قرب نهر الفرات منطقة الجزيرة تلماري وغيرها وإبلة وما إلى ذلك أما فلسطين فكانت نقطة الضعف نقطة رخوة في, التجادب في ميدان التجاذب السياسي فكانت إذا قويت ممالك مصر أو دولة المصرية تزحف تتمدد تتوسع أول منطقة توسع لها هي أراضي فلسطين وبلاد الشام وكأراضي خصبة وما إلى ذلك إذا ضعفت وكانت هناك قوة أخرى قوة الاشوريين وكانوا دولة قوية حربية تزحف أيضا وأحيانا وصلوا في زحفهم حتى مصر وهكذا فلذلك هذا حينما فرعون مصر صار عن قوة زحف واحتل مملكة إسرائيل التي كانت احتل مملكة يهودا وأيضا مملكة إسرائيل التي كانت تحت صدفة العشوري ثار لذلك من من نبوخذ نصر ملك بابل الذي آل له السلطان في العراق وسيطر حتى على آشور وكانت عاصمتهم في شمال العراق في ما تسمى الموصل الآن نينوى وعيدت تسميتها نينوى زحف على فلسطين نبخ نصر وهزم فرعون مصر واستعاد مملكة إسرائيل واحتل مملكة يهودا ونهب اورشليم ودمرها وسبى اهلها إلى بابل فهذا السبي البابلي الذي يذكره اليهود حتى اليوم ويأتون إلى ما يسمونه حائط المبكى وهو في الحقيقة حائط البراق أثر إسلامي يبكون تلاحظونهم فلا يأتون ويضربون دمعة يتذكرون السبي الذي حصل يعني إذا قلنا القرن السابع أو السادس قبل الميلاد نحن بعد الميلاد الآن 2000 قريب ألفين قبل ألفين وستمائة عام يتذكرون هذه الواقعة وبالحزن وأقام عليها واليا من قبله وهنا تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ اليهود ولذلك ما يعني التاريخ العقائد اليهودية الفعلا الأسارية الآن كتبت في فترة الأسر وكانت مليئة بالأحقاد وزاد التطرف العنصري والاستعلاء وبعد اليهود بعدا كاملا عن حقيقة الوحدانية في هذه في هذه المرحلة عندما تم الأسر بدأ اليهود يفكرون أين يهوى الآن يتسائلون أين يهوى الآن بعد أن تحطمت المدينة المقدسة وأحرق كل من فيها كل شيء حتى الهيكل لقد بدأ لهم أن يهوى كان معهم أو أنهم يجب أن يكون معهم في الأسر ولكن ألا يزال يهوى مع الذين تخلفوا منهم في فلسطين وألم يسر يهوى مع من ساروا منهم إلى بلاد أخرى في الشمال والجنوب والشرق بدأت مرحلة شتات تشتتوا في الأسقع وفي البلدان فأين يهوه مع من؟ مع الذين بقوا في فلسطين أم مع الذين ذهبوا للأسر كانوا يصورون أنه دائما معهم حاضر وهنا كانت إجابتهم بعيدة المدى في الفكر اليهودي فقد أصبحوا يعتقدون أن يهوه هو مع كل أن كان ومعنى هذا أن يهوه في كل مكان هذه النقطة فاصلة في التاريخ اليهودي وتاريخ العقائد اليهودية كما يرى بعض مؤرخي العقائد وتعد تلك خطوة مهمة كما يقال في تاريخ العقيدة الإسرائيلية فإنها رفعت الإله عن أن يكون محدودا في كل في مكان لا يتعداه وتخطت به قيود التجسيم إلى حد ما فمن يعني من هذه الفكره هم بداوا يشعرون انه طيب اذا كان يهوه دائما هو معهم لان كانوا في منطقه محدوده في فلسطين في مصر يخرجون في سيناء فدائما يهوه يسير معهم لكن بعد ان تشتتوا واصبحوا تفرقوا ايدي سبا كما يقال واحد جماعه في الشمال جماعه في الجنوب جماعه في فلسطين جماعه راحوا العراق في الشرق في الغرب فيهو مع من يكون فهنا بدأوا يفكر أنه ممكن يهو أن يكون مع كل واحد منهم في أي مكان يكون فهنا خرج التطور الاعتقادي بأن يكون ملك أو أن يكون إله بني إسرائيل محدودا بهم ممكن أن يكون في كل مكان فهذا تخطي ببعض لبعض قيود التجسين لكنه لم يتخلص من التجسيم الكامل الذي بقي لصيقا للأسف بالديانة اليهودية في المحاضرة القادمة نكمل إن شاء الله نداء الوحدانية عند أشعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته